فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا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 تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن جبتم فلكم رؤوس لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا عسرة فنظرة إلى ليسارة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون